زان العالم ارتسم الى كل مشهد الم على احزان العالم ارتسم مشهد الم في مصايبهم من Asi na, as-se-ma-t fi-na, Shajna-n falka khuyuqid dhari yamtad. Fii wa tuhiina, li turebbiina, Bidumu'n waritha ala muhammad. Fii wa بترتيل المصيبات دموع ناعي تروينا رفاء الآل قد أمسى سجلاً للموالينا بن الزهرى فيكم أجرى قلم الأرزاء آيات المظالم في وبالذكرى سالت العابرة بيد الزهراء من نسف المآتم في بن الزهرة فيكم أجراء قلم الأرزاء آيات المظالم فمن فقد إلى فقدين جراح القلب تضنيها فأحيينا مآسيهم لكي حزنا نواسيها على أحزان الآل ارتسام إلك العاشق مشهد ألم على أحزان الآل ارتسام إلك العاشق مشهد ألم في مصايبهم من دم وسام وإماما, وإماما في لك عاني يلتي واسيني في ألم قلبي على مصاب الأيما في أعزيك وهمت عزيني على كلمة إحنا ولكلم على الزهمة في لك عاني يلتي واسيني في ألم قلبي على مصاب الأيما وش المايا كشيعي مصب تدفا يا دموع كثر لو, لو منسان لو اللي هيش ما وضلوا واذا نسمع ما احنا او ما صراع مثل سيول ومن غيوم الجفن يحطل عشقنا وإذا نسمع محنا أو مصرع مثل سيول المطر يهمل دمعنا يعاشق من عقيدتنا أمد لك دمع من عيني وإذا سالت على جروحك تصل لي و انك بني احسن العالم رسم الى كل مشهد الم على احزان العالم رسم الى كل مشهد الم في مصايبهم من دم مسا فلونا في جرحنا الغافي صور الحزن بإحياء الشعائر في على الدمع همنا طافي وطيور النوحي للآلة هاجر في على الدمع همنا طافي وطيور النوحي للآلة هاجر ما زلنا مصادقون لامالنا على العهدي وبالوجنات انهار تناجي طلعه المهدي سلاما يا وارث الدنيا حظم الله لك الأجر الجزيلة كيف خذ منا بالأسانعيا ورث الحسن بنا جيلا فجيلا سلامان يا وارث الدنيا عظم الله لك الأجر الجزيلة ظلامات الهدى تترى تهد الصبر بالصبر ومن بالصبر مقتول مناه طالب الثر لك العاشق مشهد ألم على أحزان الآل ارتسم لك العاشق مشهد ألم في مصايبهم من دم وسام <تصفيق>